thumma raddina lakum al-kabrat alayhim wa amd wa bini kum akther nafira in ahsan tum ahsan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 ويدع الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا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 ولا تذروا وزارة إزراء أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا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 Wakomba, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka, ronbuka,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 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ ويقدر إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إِنَّهُ كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ حتى يبلغ أَشُدَّهُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وذنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 Kullu kanen magen alheen, kma ykunon. Ida lbetau illa di lgarsh sabila. Subhanahu wa taala amma ykunon aluwa kbira. Tsubbihu lahul s-maawatul sab' wal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 وَجَعَلْنَا على قلوبهم أَكِنَّةً ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا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 فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان بثم الا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن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 وربك أَعْلَمُ بمن في السماوات وَالْأَرْضِ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دُونِهِ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ ربك أَحَاطَ بالناس وَمَا جعلنا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للناس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْ تَقِيْنَا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ربكم الَّذِي يُسْجِي لكم الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تغكن إليهم شيئا قليلا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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأقرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تجد لك بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بنتم من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا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 we gaan het niet in de vrijheid om te gaan. We gaan het niet in de vrijheid om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 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا